Ik تدي هل أغني فيك أنت شيء ثاني في هوى وشو صكات سواني ولا تدي هل أغني فيك أنت شيء ثاني في هوى Ik Zeg is er aan de hand? Weet je Het is een beetje